بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وسعك ربك وما طلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة, وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك, ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقمر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسف